اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَاكَ تَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَوْشِرُ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِن تَكُّ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِ لله ورسوله لاكن انهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فَرحلَلمُ خََّفُونَ بِمَ قُعَابِهِم خِلَ فَرَسُوللِ وَكَرِهُ هلَ الحَلمُ خَفونَ بَِ وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وترعوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فِي سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في قالوا لك في الحظ قل نار جهنم ما اشد حرا قل نار جهنم ما لو كانوا يسقهون هل يَض حَك قَليلَ وَلي يَدككثيرًا جَزَأَم بِمكَوا يَك إِبون هل يَضْ أب ف فَإِرُعَجَعَكَ اللهَّهُ إلَ طَائِفَةِ مِنْهُ فََسْتَ الذَنُوك فَكجَعَكَ اللهَّهُ إى طَ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا انكم رضيت بالقعود اولا مرة فقعودوا مع الخالفين انكم رضيت بالقعود اولا مرة فقعودوا مع الخالفين وَل تُصَلِّ عَ أَحَدٍ مِنهُم مَا تَأَبَدَ وَل تَقَُّ عَلَ قَابْرِ وَل تُ قَّ عَ حَ مِم تَأَلَدَمْ وَل تَكُد قَضِْ إِ وَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا كَانُوا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَلَا تَعْجَلُ جِبكَ اموالهم واولادهم ولا تجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما نريد الله أن يعزلهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله تاذنت واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله تامنت ذَنَكَأُلُ قَو مِنهُ وَقَاُ زَوْناَكَُّ عَقاعدينتأذَنَكَأُلُ قَِ أُم قَ